لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عفوا قديرا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 اِنَّمَا مُلْكَ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ هُمْ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَكَانَ اللهَّهُ وَفُورَ الرَّحيِيمَا يَسْألُكَ أَهْلُ الْكِتابابِ أَنتُ نَزّلَ عَلَيْهِمْ كِتابًا مِنَ السَّمَاء فَقَد سَألُ مُسَاءكبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَاوا فَقَاوا أَرِنَ اللهَّه جَغْرَةً فَخَذَتْهُ مُ الصَّائِقَةُ ثُمَّ اتَّخَذَ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقٍ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غليظا فبِمَا نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء أم غير حق وقولهم وقولهم قلوبنا غُلَف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلًا وَبِأَنَّكُمْ فَرِيَهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ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 والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولائك اولائك سناتيهم اجرا عظيما